الاتصالات الدرس الأول الهاتف الجوال استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور الهاتف الجوال جهات الاتصال المفضلة سجل المكالمات سماعة رسالة قصيرة جهاز الشحن